ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تقالقوهم فإقوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعمتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنفقوا كحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمَّةٌ مؤمنة خيرٌ من مشرك، ولو أعجبتكم، ولا تكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبدٌ مؤمن خيرٌ من مشرك، ولو أعجبكم، ولا بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذلوا النساء في المحيض ولا تقربوه النحو